الشهادتين الصلاة هي أنا أشعر بأننا بالله أوقفوني الآن أوقفوني الآن أرجوكم قولوا لي الآية التي أبتدئ فيها الآن ابعثوا لي أنتم أنتم أوصق مني ابعثوا لي الآية التي وقفت عندها عشان أبدأ. الآية التي سأبدأ بها بعد إذنكم أقم الصلاة هذا اتفاق نعم قال الله تعالى أقم الصلاة هذا وجوب أقم الصلاة أي أدي الصلاة يجب عليك تأدية الصلاة والصلاة هي أعظم أركان الدين خلق الشهادتين قال الله جل في علا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَقِيمُوا الصَّلَاتَ وَعَتَالِزَكَةٍ وقال الله لموسى النساء أقمي الصلاة لذكره نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فمن تركها فقد كفر قال أقم الصلاة, أقم الصلاة لدلوك الشمس لدلوك الشمس يعني عند دلوك الشمس لما هنا بمعنى عندنا وقيل بمعنى في في دلوك الشمس وهي مؤكده مؤكده والدلوك قد اختلف العلماء فيها الدلوك اختلف العلماء فيها فبعض قالوا العلماء قال دلوك الشمس اي زوال الشمس ذهب بعض اهل التفسير أن دلوك الشمس هو غروب الشمس زوال الشمس دلوك الشمس هو زوال الشمس وقال الآخرون دلوك الشمس معناها زوال الشمس دلوك الشمس معناها زوال الشمس وهذا القلب إليه أميل وهو الأصح هو الأسد ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النهار دلكت أو هي دلكة وقال العلماء الزوال, نص... الزوال أو الدلوك هو الزوال نصر النهار كما ورد عن جابر بن عبد الله قال دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس وال... والسنة الضعيف وهذا أن الدلوك هو الزوال زوال الشمس نصف النهار هذا قاله ابن عمر وقاله أبو هريرة والحسن والشعبي وابن جبي وابو العالية ومجاهد وعطاء وقتادة والضحاك كثير جمهارة المفسرين قالوا قالوا بذلك وقال أزالي تكون الآية جامعة للصلاة الخمس لأنك لو قلت الزوال هو زوال نصف النهار بهذه الآية تجمع لك أوقات الصلاة كلية لأنه قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل دلوك الشمس سيكون الظهر والعصر وقت هذا وقت الضرورة قال إلى غسق الليل غسق الليل وهي المغرب الأشاء قال وقرآن الفجر فهو قرآن الفجر يعني وقت الفجر ودلوك الشمس هو غروب الشمس هذا قول بن مسعود وابن عباس ايضا قد قال, قد قال بذلك وقال ايضا بأنه الزوال لأن يرون العرب يقولون أن تذهب في الدلوك يعني إلى الغيبوبة والصحيح الاول والصحيح الاول لأن هذه الاية تكون جمعت, جمعت بين الاوقات الاوقات الصلاة, الصلاة الخمس كما بيانته لان قول الله عز وجل اقم الصلاه لدلوك الشمس إلى غسق الليل والقران فجر ان قران كان مشهودا اقم الصلاه لدلوك الشمس الشمس في الظهر والعصر قال دلوك الشمس إلى غسق الليل غسق الليل المغرب الاشاء والقران فجر كان كان مشهودا والقران الفجري ان قران الفجري كان كان مشهود وقت كما اختلفوا في الدلوك والأظهر انه الزوال كما قلنا اختلفوا في غسق الليل في قوله دل في علا أخ نصراط لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل غسق الليل هنا كما قال علماؤنا هو العشاء وهذا قاله ابن مسعود وقال ابن عباس غسق الليل هو المغرب والحق أنه وقت ضروري وقتهما وقت واحد والمراد هنا كما قال قد أبيع على بيان وقت المغرب أنا من الغروب والثالث المغرب والأشاء وهذا أرجح ان غاسق الليل هو المغرب والأشاء غاسق الليل هو المغرب والأشاء وتكون من الآيات قد جمعت لنا بين الأوقات أوقات الصلاة الخمس قال تعالى وقرآن الفاجري إن قرآن الفجري كان مشهودا وقرآن الفجري جمهارة المفسرين على أنها صلاة الفجر وقرآن الفجري على أنها صلاة الفجر والعلماء يقولون بأن قرآن الفجري هو صلاة الفجري فيها تلالة واضحة جداً على أن السنة المستحبة كسرت قراءة القرآن في الفجر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل بين الستين والمائة آية في الفجر وكان أبو بكر صلى بهم في الفجر حتى كانت الشمس أن تشرق قالوا كانت الشمس أن تشرق قال لو أشرقت صلى بهم بالبقرة قال لو أشرقت ما وجدتنا إيش غافلين وعمر الخطاب كان يصلى بهم بسورة يوسف يقرأ ويبكي ويستمعون, ويستمعون لهم فقرآن الفجري وصلاة الفجري هي أفضل, أفضل الصلاة تعلمون بأن صلاة الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رغمة الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم في رغبة الفجر خير لندنيا ما فيها فكيف بصلاة الفجر فكيف بصلاة الفجر فصلاة الفجري قال فيها الله جل دفعلا إن قرآن الفجري كان مشهودا فعمشهودا هنا فيها دلالة على أنها تشهد. من يشهد صلاة الفجر؟ الحق أن الله جعله يشهد صلاة الفجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا سلس الليل الآخر ويبقى نزول إلى الفجر قال وقرآن الفجر إن وقرآن الفجر كان مشهودا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صلاة الفجر أو هو حديث أبي غيرا قال تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار كما في الرواية تعاقبون عليكم ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون قراء الفجر وrocketون في العصر والتقون في الفجر لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة من صلى البردين دخلها الجنة قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد, فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد قال ابن عباس تهجد فصل في القرآن وانت تقرأ فصل في القرآن عندما تقرأ قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك قال مجاهد ع القمة لا يكون التهجد إلا بعد بعد النوم يعني يهجع ثم يقول لا يكون التهجد إلا بعد نوم قال من قتيبه سهرت وهجت وهجدت نمت وقال بعضهم التهدد هنا بمعنى التيقظ والسهر يعني طول القراءه واهل اللغه يقولون هو من القضات هو من القضات يقال النائم هاجد ومتهجد وكذلك الساهر قال له من الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا لا سيما وأن الله جل في علاق قال يا أيها مزمي القوم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه وردت للقرآن تطير الناس نلقي عليك قولا ثقيلة إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا قال نافلة لك والنافلة هي مكانة زائدا عن الأصل <تصفيق> و حق النبي سلام أزيادة كما قال بعض العماء أنها زايدة فيما فرض عليه كأنه قال فهي فريضة عليك لا على أمتك يعني أنت رسول الله فيكون عليك أكثر ما, كان ما يكون على الأمة قال فريض عليك دون أمتك والحق أنه كان, كان قيام الله الفرض على النبي صلى الله عليه وسلم كان قام الله الفرض على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرض الله عليه في الإسراء في المعراج الصلاة الخمس وهذا قال ابن عباس وسعيد من الجبيس وقيل نافلة يعني سعيدة وهذا الأصل ده المتباتل للذهن صراحة فالمعنى تطوعا وفضيلة وقد قال مجاهد وإنما النافلة في حق النبي لأنه غفر له متقدم ذا من المتأخر نحن فهو جبل الكسر يعني والحق انها كانت فرض على النفس سلم ثم صارت نفلا وهي على العموم أن كل من قام النفي في الليل فيكون هو من اعظم الناس تعبدا ومن اعظم الناس قربا قال جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل جنة بسلام قال من الليل فتهجد لي نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا والمقام المحمود الذي يحمد جميع اهل الموقف عليه وهو الشفاعه شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم سنبين هذا القول والاقوال في هذا الباب لانه باب خطير ونقف عنده نقف عنده ما هو المقام المحمود للنبي ما هو قامت منوط بالصلوات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال حتى التفريق تفريج الكربات ما دون منوتهم بالصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسبه الأم يعني فعليه بالصلاة وقال في الكسوف قال, قال أنهما آيتان من آية الله جال فعلا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة فانظر شوف الهمم الرقية لوصول الدرجات لابد من إقامة الصلاة قال ومن الاله فتهجد بنا فلاتلك عسى ايبعثك ربك مقاما محمودا ما المقام المحمود سنبين الاقوال فيه ونبين الراجح ثم ان شاء الله نكمل الكلام عليه لانه هو مهم جدا مقام الشفاعه ليس بالهين فيكون في درس جديد نعم الله نس الله ان يجعلنا من الملازمين لكتابه سبحانه وتعالى قال علماؤنا المقام المحمود هو الشفاعة العظمة وهو عندما عندما يشتد الكرب لهم الخضب وترى الناس يستشفعون يتوسلون بكل نبي من الأنبياء حتى كل نبي يقول نفسي نفسي نفسي نفسي حتى تذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيل يجلسه على العرش يوم القيامة طبعا هذا جاء في نص ضعيف جدا وإن كان ابن تميه يتمسك به وهذا كلام لا يصح. وهذا قال أبو وائل عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أرضاه انا قرأ هذه الآية وقال يقعده على العرش وقد ورد عن ابن عباس وليس عن مجاهد وكما قلت الأسند بأسر يا والحق أن المقام المحمود هو المقام الذي يحمده جميع الخلائق عليه هذا المقام هو مقام الشفعة هذا المقام هو مقام الشفعة إن شاء الله نأتي به بإذن الله في الدرس القاضي <تصفيق> الفوائد المستنبطه من اعظم اركان الدين الصلاه من السنه اطاله القراءه قراءه القران في الفجر من السنه اطاله القراءه في الفجر إثبات نزول الله دل فعلها هذا في شيء خاف لكن ظاهر إثبات نزول الله دل فعلها للسماء الدنيا ففيها شهود الصلاة الصلاة الفجر بلوغ المقامات بإقامة الصلوات بلوغ المقامات بإقامة الصلوات ولذلك قال ربيع بن كعب الأسلامي لما قال له مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود لو في اي سؤال فضله ثم بعد المغرب إن شاء الله بعشر دخائق نبدأ بالسنن وبعد ذلك نختم بالمعلم اليماني بركتم جميعاً الله ما... ما أدم علينا هذا خير شفع أموت شفع كلمة قالت شفع أولئك شفع أربعة حاضر الممدوح بحق من مدحه الله الفائده الخامسه الممدوح بحق من مدحه الله جل في علاه الممدوح بحق من الله جل في علاه شوف جعل الله له الكرامه والمدحه من اول الخليقه الى اخر الخليقه عندما استشفعون به. لو في سؤال اتفضلوا لو في سؤال اتفضلوا